وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مَثَنَا وَكُنَّا تُرَابَهُ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوسُونَ أَوَأَبَا أُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوْلِيْنَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوْهُنَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوْمٍ ثُمَّ إن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 شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم